المسألة الأولى تعريف الكسوف والحكمة منهم الكسوف هو انحجاب ضوء أحد النيرين الشمس والقمر بسبب غير معتاد والكسوف والخسوف بمعنى واحد الكسوف والخسوف ده عبارة عن أن أحد النيرين الشمس أو القمر يقف أمام الآخر فلو وقف القمر أمام الشمس سيسمى ذلك كسوف الشمس يعني الأمر بيقف قدام الشمس فيحجب ضوء الشمس عن الأرض ولو إن الأرض وقفت ما بين الأمر والشمس هيحجب ضوء الشمس على إنه ينزل على القمر فالقمر يظهر كأنه مظلم ده بيسموه كسوف أو خسوف في الشرع الكسوف والخسوف واحد هما الاثنين واحد يعني يجز صلاة الكسوف وصلاة الخسوف برضو على قول جمهور أهل العلم ويحدث الله عز وجل ذلك تخويفا لعباده حتى يرجع إليه سبحانه كما قال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته وإنما يخوف الله بهما عباده المسألة الثانية حكم صلاة الكسوف ودليلها صلاة الكسوف واجبة على ما صرح به أبو عوانة في صحيحه وحكي عن أبي حنيفة وأجرها مالك مجرى الجمعة وقوى ابن القيم رحمه الله القول بوجوبها وأيده الشيخ ابن عثيمين وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وخرج فزعا إليها وأخبر أنها تخويف للعباد هذا قول من أقوال أهل العلم إن صلاة الكسوف واجبة والجمهور على أن صلاة الكسوف مستحبة وهذا هو الذي يواثق الأدلة من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها الأعرابي أمر الأعرابي خمس صلوات في اليوم والليلة ولم يكن فيها صلوات أخرى كالكسوف و الاستسقاء وغيرها فالراجح انها مستحب وقتها من ابتداء الكسوف الى ذهابه لقوله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي طبعا دلوقتي بيطلع الفلكيين بمجان عاملين وقت للكسوف من الساعة كذا للساعة كذا فده بيسهل على الناس اللي هم بيصلهم يبقى عارف ان فيه ساعة معينة حينتهي اليه كان قديماً مش كده كان قديماً يصلوا لغاية ما يظن الإمام أن الكسوف انجله لغاية ما يخلص وبعدين يخلص الصلاة إذا ظن ذلك طب فرضنا أخطأ خلص ولسه لا يبصوا لأ لسه الشمس فيها كسوف الناس تعمل إيه؟ يكملوا وأذكار يقعدوا في المسجد ما يطلعوش ويذكروا الله عز وجل حتى تنجل الشمس كيفيتها وما يقرأ فيها كيفيتها ركعتان يقرأ في الأولى جهرا ليلا كانت أو نهارا الفاتحة وصورة طويلة يبقى دي جهرا حتى لو بالنهار يبقى كلها جهر ثم يركع طويلا يبقى يقرأ هيكبر ويقرأ الفاتحة وصورة طويلة مثل البقرة مثلا ثم يركع طويلا ثم يرفع فيسمع ويحمد يقول سمع الله المحمدة ربنا ولك الحمد ولا يزجد بل يقرأ الفاتحة وصورة طويلة دون الأولى أقل من الأولى ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية الأولى ولكن دونها في كل ما يفعل ثم يتشهد ويسل هي صفتها غريبة شوي ها يصلي الصفة الثانية يقرأ الفاتحة وصورة طويلة ثم يركع ويركع طويلة، ثم يقول سمع الله والحمداء، وبعدين يقرأ الفتحة وسورة طويلة، وبعدين يركع، وبعدين يقول سمع الله والحمداء، وبعدين يزججت، يكمل الصلاة عادي، وفي الركعة الثانية يعمل نفس الكلام، ولكن بصور أقل من الركعة الاولى. طيب ينفع يعمل ركوع ثالث، يعني يعني يركع، وبعدين يرفع، وبعدين يركع، وبعدين يرفع، وفي الثالثة وجا راكع ورفع ثاني العلماء قالوا ينفع. لأن في رواية في صحيح مسلم إن الرسول عليه السلام في كسوف صلى خمس ركعات خمس مرات بهذه الطريقة في كل ركعة خمس ركعات ولكن الأول له أن يقتصر على ركعين فقط لماذا؟ لأن الأحاديث الصحيحة اللي متفق عليها ركعين فقط ومسلم انفرض بخمس ركعات فالعلماء قالوا يجوز هذا ويجوز هذا ولكن الأول أن يقتصر على ركعين فقط بس بقى الإمام يواظب يعني مثلا لو كسوف ساعة يخلي الركوعين والسجدتين والركعتين بما يساوي ساعة الإمام بيحاول يرتبها بحسب قراءته إن كان قراءة سريعة أو قراءة بطيئة أو حسب هيقرأ البقرة أو العمران هو يعرف إن البقرة لو قراءة هياخد منه قد إيه أو الجزء بياخد منه قد إيه وهكذا يحسبها لغاية ما يحسب هو الساعتين دولت هياخده منه كم جزء قال جابر، ما تخلوا للأسئلة في الآخر عشان الوقت، ب بكتبه برضو في الآخر عشان الوقت بس. قول جابر كسفت الشمس على عهد أو كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى بأصحابه، فأطال القيام حتى جعلوا يخرون من طول القيام، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال. ثم ركع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحو ذلك فكانت أربع ركعات وأربع سجدات أربع ركعات يعني ركوعات الركعة فيها ركوعين الركعتين فيها أربع ركوعات وأربع سجدات ويسن أن يعظ الإمام الناس بعد صلاة الكسوف ويحذرهم من الغفلة والاغترار بالدنيا ويأمرهم بالإكثار من الدعاء والاستغفار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد خطب الناس بعد الصلاة وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا فإذا انتهت الصلاة قبل الانجلاء فلا تعاد بل يذكر الله ويكثر من دعائه لقوله صلى الله عليه وسلم فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم أو حتى يكشف ما بكم فدل على أنه إذا سلم من الصلاة قبل الانجلاء تشاغل بالدعاء وإذا تم الانجلاء وهو في الصلاة أتمها خفيفة ولا يقطعها هذا ما ذكره في صلاة الكسوف وهي سنة يستحب الإنسان إن هو يذكر الناس بها وأحيانًا بتموت في بعض البلدان فالإخوة تذكر الناس يعني لو الأخ قرأ في الأخبار ان في كسوف يحاول إن هو يحث الناس على صلاة الكسوف ويذكر يذكر كان هو إمام مسجد يدعو الناس الصلاة إن كان في إمام غيره يقول للإمام يحثه على ذلك وإن شاء الله يعني الإمام زي صلاة التراويح يعني ويقرأ فيها بصور طويلة. في حاجة؟ خلاص كده أجيبتك. ما جاءش الإجابة؟ لا يقرأ الفتح الحديث فيه قراءة الفتح. الباب الخامس عشر. في صلاة الجنازة وأحكام الجنائز وفيه مسائل. الجنائز جمع جنازة. بفتح الجيم وكسرها جنازة وجنازة بمعنى واحد وقيل بالفتح اسم للميت وبالكسر اسم, اسم لما يحمل عليه لما نقول جنازة يعني ميت جنازة يعني السرير اللي بتحط عليه النعش يعني وينبغي للإنسان أن يتذكر الموت ونهايته في هذه الدنيا فاستعد لذلك بالعمل الصالح والتزود للآخرة والتوبه من المعاصي والخروج من المظالم وتسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية فإذا احتضر يسن تلقينه لا إله إلا الله وتوجيهه للقبلة فإذا مات سن تغميضه والإصراع بتجهيزه ودفنه المسألة الأولى حكم تغسيل الميت وكيفيته هو هذا أول منازل الآخرة اللي هو احتضار الميت بتخرج روحه وينتقل من الحياة الدنيا إلى حياة أخرى هي حياة البرزخ والإنسان يمر بأنواع من الحياة أولها الحياة الأولى التي كانت عند المثاق اللي محدش فكرة خالص سموها الله عز وجل أخذ المساق مسح الله عز وجل على ظهر آدم وأخرج كل نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة وكلمهم قبلة ألست بربكم قالوا بلى شهدنا فهذا هو الميثاق الأول الذي أخذ الله عز وجل على كل الناس كافرهم ومؤمنهم هذا كان بعرفات كما في صحيح مسلم أن هذا كان بنعمان نعمان اللي هو عرفات حين الله حين خلق الله عز وجل آدم وذلك مذكور في سورة الأعراف وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم على أنفسهم ألاست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذريات من بعده أفتهلكنا بما فعل المبطلون فهذه الآيات تدل على أن الله أخذ الميثاق على بني آدم هذه الحياة الأولى الحياة الثانية التي كان يعيشها الإنسان كانت فين؟ في بطن أمه كان جنين حياته دي حياة خاصة صح؟ ما كانش بيتنفس ما كانش بيأكل كان ليه حياة خاصة في جن في ويتحرك وغير ذلك دي بسموها حياة أخرى الحياة الثالثة هي حياة الدنيا الحياة الرابعة حياة البرزخ الحياة الخامسة حياة الآخرة فآه الأولى ما إحنا كنا بنقولها اللي هو أخذ المساق كان كنا أرواح نسمات أخذها الله عز وجل علينا في الميثاق الأول الذي أخذه على بني آدم فدول خمس أنواع من الحياة يعيشها الإنسان في ناس بتنكر عذاب القبر روحه موجودة مش مش جسده روحه وفعلا روحه موجودة من من من منذ الأزل ونفخ الله فيها الروح حينما بلغ أربعة أشهر في أو مائة وعشرين يوم في بطن أمه فالحياة تختلف باختلاف الأحوال فاللي بينكر عذاب القبر هيستطيع أن ينكر حياته داخل في بطن أمه أو حياته الأولى التي أخذها الله عز وجل أو حياته في الآخرة لا ينكر ذلك فنقول له شمعني عزاب القبر اللي أنكرته عشان هي مرحلة القبر ده مرحلة بين الحياة والدنيا والآخرة فيقول له في القبر هو أنا مش شايفه طب ما أنت الجنين في بطن أمه وما أنت شايفه هو يعني لما قبل ما يخترع الصنار والأشعة التلفزيونية كنت أنت بتشوف الجنين أنت كل ما تلحظه أن بطن الأم تنتفخ ثم في الشهر التاسع ينزل مولود وكنت لا تراه ف... وكنت تتيقن أن هذا المولود كان جنينا في بطن أمه وكان يعيش حياة في بطن أمه فلماذا تنكر عذاب القبر أو تنكر حياة القبر القبر فيها حياة وفيها نعيم وعذاب كما أي عاقل بالعقل يذكر ذلك ويقر بذلك طيب سؤال آخر شيء عجيب عند المسلمين لو أنت قارنت الجنائز عند المسلمين وغيرهم تجد أن الميت أول ما يموت عند المسلمين كأن المسلمين فرحهم كأنهم بيجاهزوه لعرس يغسلوه ويكفنوه في البياض ويضعوا عليه الطيب والعطور كأن واحد رايح يتجوز صح أمر عجيب فعلا الميلة الأخرى بتعملش كده في الهند بيحرقوه وبرضه في قبائل في الهند مش بيحرقوا لوحده بيحرقوا هو ومراته عشان هي نجحت انها تقتله اولا فيحرقوا هو ومراته حيئة فلانهم بيعتبروا ان المرأة جزء من من الرجل فلو مات هي كمان ما تستحقش الحياة بدونه فيحرقوها الله نعمة الاسلام نعمة عظيمة فعلا وبعض الناس زي النصارى بيلبسوا بدل ويضعوه في تابوت وزي الخدماء المصريين كده يلبسوا أفخر الثياب ويضعوا جنبه أكله وشرب وذهب كلها طبعا دي من رحمة ربنا أنهم دفنوا الذهب معاهم عشان إحنا ناخده فرحمة ربنا بينا يعني فيعتقدون أن الرجل ده حيقوم ويأكل حيقوم جعان بقى لأنه بقى له مثلا عشر تلاف سنة نايم ولا حاجة لأنهم يعتبرونه نايم مش ميت وبعد كده يقوم يأكل بقى عشان حيبقى جعان وياخد الدهب بتاعه عشان حيعرف ولا وهكذا إنما حياة المسلمين غير كده حياة المسلمين أن المسلم لو مات يغسل ويكفن في أحسن السياب البيض النظيفة ويطيب كأنه يذهب إلى عرس ثم يدفن لأنهم معتقدون أن هذا الرجل اليوم دخل في حياة جديدة فلا بد هذه الحياة مش لما واحد بيجوز يقولك أنت دخلت دنيا حياته جديدة حياة القبر وهو مسلم فإن شاء الله يكون هذا يوم عرسه ليه لأن لو كان صالحا لا كان هذا أنعم يوم في حياته اليوم اللي يموت فيه ده أنعم يوم في حياته وإن كان غير ذلك فبرحمه الله سينجو من عذاب الله في الآخرة ويكون أيضا من من نعم الله عز وجل عليها أن يدخله الجنة ف. هذا هو ما يفعله المسلمون غيرهم يتخبطون وعايز تحرج أي ملة أو أي دين آخر اسأله على ما بعد, اليوم بعد الموت تجد إن هو لا يعلم شيئا بعد الموت خالص إحنا هنموت ونروح فين ما نعرفش إنما المسلم يعلم بالضبط كأنه عاشه من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن كل شيء إذا مات الإنسان كيف تخرج روحه وكيف تخرج يتبعها البصر وإذا قبضت روحه أين تذهب وقبل أن يدفن روحه بتبقى فين ولما يدفن روحه بترجع له وبيسمع قعر النعال وهم مشيين والميت في قبر يسمع سلام سلام الناس إذا قال السلام عليكم ردة السلام ف وغير ذلك من حياة البرزخ وحينما يقوم يوم القيامة حينما ينفخ في الصور وكيف يقوم والمسلم إذا بلى جسده كيف ينبته الله عز وجل فيكونه جسدا صحيحا سليما كل ذلك وسلم حتى ندخل الجنة كل هذا بالأخبار الصحيحة الموثوقة أما غير المسلمين إذا سألته ماذا بعد موتك فتح فمه وقال لا أدري وهذا هو الإجابة السؤال الذي إذا دفن وسئل سؤال القبر ماذا كنت تقول في الرجل الذي بعث في آخر الزمان سيقول ها ها لا أدري لا أدري فلا يدري لأنه لم أحد لا لا يكن لم يكن أحد ينبئه بذلك أما المسلمون أما المسلمون فنبيهم صلى الله عليه وسلم أنبأهم بكل ذلك بالتفصيل حكم الغسل، غسل الميت واجب لأمره صلى الله عليه وسلم به، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر، وقوله صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب رضي الله عنها، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وهو فرض كفاية إجماعا، فرض كفاية بمعنى أن لازم واحد من المسلمين يقوم بتخسير الميت، كيفية الغسل ينبغي أن يختار لتغسيل الموتى من هو ثقة عدل عارف بأحكام الغسل ويقدم في التغسيل الوصي أو يقدم في التغسيل الوصي الوصي اللي هو الميت توص به أحيانا الميت يقول فلان يغسلني ثم الأقرب فالأقرب كالأب والجد والابن إذا كانوا عارفين بأحكام الغسل وإلا قدم غيرهم ممن هو عالم بذلك والرجل يغسله الرجال والمرأة تغسلها النساء ولكل واحد من الزوجين تغسيل الآخر فالرجل يغسل زوجته والمرأة تغسل زوجها كل دجائز ولكل من الرجال والنساء تغسيل الأطفال دون سن السابعة لو إن الطفل دون السابعة يجوز للنساء أنهم يغسلوا لو أكبر من ذلك الرجال يغسلوه والنساء يغسلن المرأة ولا يجوز للمسلم رجلا كان أو امرأة تغسيل الكافر ولا حمل جنازته ولا تكفينه ولا الصلاة عليه ولو كان قريبا كالأبي والأم قال ابن أبي طالب لما مات أبوه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لقد مات الشيخ الضال اللي هو أبوه يعني فقال اذهب فواره فواره يعني اتفنه لأنه وطبعا قصة أبو طالب قصة معلومة عند الجميع وفيها إنه هو لما أراد لما احتضر ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان في معه أبو جهل وأمية ابن خلف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قول كلمة أحتاج بها عند الله يعني تدخل بها الجنة فنظر إليه وقال أنه على ملة عبد المطلب فيعني يعني لما جلوس أبو جهل جعل أبو طالب لا لا يتكلم بكلمة الحق لأن كان أبو طالب ما كانش عايز حد يعلم أنه أنه أسلم يعني وما تكاثرا طبعا الشيعة بيقولوا إن أبو طالب مات مؤمنا ليه لأنه أبو علي ابن أبي طالب يعني دي دي أضية يا أخوينا إني بعض الناس بتحكم بالعاطفة يعني أبو علي ابن أبي طالب إزاي يموت كافر هو مات مؤمن طب يا أخوينا بتودي فين الحديث لا أصله هو أنت ما أنتش واخد بالك ده هو قالها في السر لا إله إلا الله في السر وبعد كده قال هو على ملة عبد المطلب قاهر عشان خطر ما حد يقول عليه إنه هو أسلم طب وانت في السر الرسول ما سمعهاش وانت سمعتها عجب زي الصوفية كده يقولوا ابو النبي مات مؤمن ليه عشان هو ابو النبي وامه ايضا مش هتخش النار ماتت مات مؤمنة عشان هو ابو النبي يبقى كده احنا عاطفة والله يعني عندنا حديث في صحيح مسلم ابي واباك في النار وعبد الله ابو النبي صلى الله عليه وسلم مات كافرا مش عاطفة طب ابو, أبو سيدنا ابراهيم بيقول لك لا ما عملناش دعوه بيه كاني سيدنا ابراهيم مش مش النبي مش نبي لله يعني مش رسول من الرسل طب ابو ابراهيم كافر بنص القرآن ماذا يقول في ابو ابراهيم فهي عطفة هي عاطفه هو بيحب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يحب ابوه طب ابو طالب يقول لك ابو طالب عشان بيحب عليه ابن ابو طالب يبقى يحب ابوه طب عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم مات كفرا يبقى هناخد السلسلة بقى للآخر فالاب زي الجد أبو مين أمه لم يثبت أنها اسلامت لم يأتي لنا خبر أنها أمانة وأسلامت إنما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم الخبر الصحيح اللي قالنا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يستغفر لها فأذن له ثم منع بعد ذلك بنص القرآن فالذي يتضح من الأدلة أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم وأمه, وأمه مات كافرين ويشترط أن يكون الماء الذي يغسل به الميت طهورا مباحا وأن يغسل في, أن يغسل في مكان مستور ولا ينبغي حضور من لا علاقة له بتغسيل الميت وده ينصح به الناس اللي, اللي بتغسل الموتى لا يحضر التغسيل إلا المحب للميت حتى إذا ظهر من الميت علامة من علامات سوء الخاتمة لا يفضحه بل يستر عليه ويكتم ويالأول أن هو ما يحضرش غير الرجل المفيد يعني أنت حي حيساعدك يحضر مش حيساعدك يبقى ما يحضرش حتى لو كان قريبا للميت ليه يعني صيانة لعرض الميت وأنه لعل يظهر على منه شيء يسوء الحاضرين فلا يكون هو هو الذي يفضحه يعني صفة التغسيل هو أن يضعه على سرير على سرير غسله نعش يعني أو سرير تخسير الموتة ويبقى مخصوص كده له مكان لصرف الماء ثم يستر عورته ثم يجرد من سيابه ويواريه عن العيون في حجرة أو نحوها ما يغسلهش في وسط الناس يغسله في حجرة ثم يرفع الغاسل رأس الميت إلى قرب جلوسه ثم يمرر يده على بطنه ويعصره ثم ينظف المخرجين وينجي الميت فيغسل ما, ع... ما على المخرجين من نجاسة وذلك بلف خرقة على يده ثم ينوي الغسل ثم يسمي صفة هو أول صفة فيها حيعريه من ملابسه ويستر عورته بخ... بقماش ثم بعد ذلك يرفع ظهره قليلا لغاية ما يبقى نص أعدكت ليه؟ علشان ينجيه ينجيه يعني يخرج ما في بطنه من فضلات فيعصر بطنه يضع يده على مقدم المعنى كده من فوق ويسير برفق لغاية ما ينتهي إلى نهاية الأمعاء دي ضغط ده بيخلي الأمعاء بيخلي الذي في القناة الهضمية كله بيخرج ليه لأنه ما فيش عضلات تمسك فيخرج من المخرجين وبيخرج من فمه الضغط دي بتخلي كل ما في بطنه يخرج من فمه ويخرج من المخرجين. ثم بعد ذلك ينجي يأتي بخرقة وماء وينظف المخرجين مما خرج. وإن احتاج إلى تكرار يكرر يعني يفعل مرة واثنين وثلاثة لغاية ما يطمئن أن بطنه قد نظفت من مما فيها. ثم ده كده. هو تغسيل الميت هو هو تغسيل الحي مفيش فرق ولكن طريقة التغسير اللي بتختلف اول حاجة ينجي زي ما الرجل الحي بيدخل الخلاء ويقضي حاجته ثم بعد ذلك ينوي الغاسل هو اللي بينوي ويسمي وبعدين يوضئه وضوء الصلاة يغسل اطرافه ويغسل وجهه الاول والمضمضة والاستنشاق يضع خرقة فيها مبلولة ماء ويخليها تمشي على أسنانه ومن خراي، لأن هو لو دخل مية في فمه المية دي هتنزل من تخرج من فتحة الشرق ويحتاج إلى أن ينجيه مرة أخرى، فعشان صيامة له يضع الماء يعني إيه خرقة مبللة على أسنانه دي تقوم مقام المضمضة. ويوضئه كوضوء الصلاة إلا في المضمضة والاستنشاق فيكفي المسح على الفم والأنف ثم يخسر الرأسه ولحيته بماء السدر أو صابون أو غير ذلك ماء السدر أو صابون السدر مش مقصود بذاته إنما المقصود به إنه هو شيء للتنظيف لأن السدر ده ورق السدر لما أنت تطحنه وينزل في الماء بيعمل رغاوي لأن في مواد, مواد الصابونين اللي جواها ديت بتعمل رغاوي وتنظفه بتنظف. فالصابون يقوم مقامه ثم يغسل الميامن ثم المياسر ثم يكمل غسل باقي الجسم ويستحب أن يلف على يده خرقة حال التغسيل فطريقتها بعد ما ينجيه ويوضئه يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل قدميه وبعد كده يبدأ في تغسيله اليمين الأول وبعدين الشمال يغسل رأسه الأول وهو بيغسل رأسه حيضع يده على أنفه وفمه عشان الماء لا يدخل في أنفه وفمه ويطمئن من تغسيل رأسه ثم بعد ذلك يأتي بالجنب الأيمن فيغسله بماء وصابون من أمام ومن خلف من خلف بقى حيحتاج واحد يساعده عشان يرفعه له واحد يدلك وكذلك في الأيصر برضو من أمام ومن خلف واحد يرفحه له ويساعده طبعا السرير لازم يبقى له مكان يصرف الماء عشان ما يقزيش الميت لان الماء كده انت هتحطه وحيتنجس ولازم في شيء يصرف الماء في حلة تحتها واخ ياخد الحلة دي يفضيها كل شوي ويفعل ذلك ثلاث مرات يغسله ثلاث مرات والواجب غسلة واحدة إذا حصل بها الإنقاء والمستحب ثلاث غسلات وإن حصل الإنقاء يبقى في واجب مرة واحدة وفي المستحب ثلاث غسلات ده المستحب للإنسان هو فعله ثلاث غسلات في المشرحة لو بيموتوا بيكفنوا في المشرحة بيأخذوا خرطوم ويغسلوا كده بالخرطوم ده يجزئ ده يجزئ لأنه غسله زي ما أنت بتفتح الدش وتنزل تحتيه ده يجزئك إنما السنة ان هو يكفنه أو يغسله بهذه الطريقة. ويستحب أن يجعل في الغسل الأخيرة كافوراً. بعد ما يغسلوا يجعل في الأخيرة كفور. اشمعنا الكافور؟ الكافور له فوائد كبيرة جداً. الكافور بيلين المفاصل. انت عارف الكفور ده اللي هو بتحط فين؟ الكافور ده له صفة أنه هو يطرد الحشرات، يعني لو عندك نموس في البيت وجبت كفره ورشيته حيطرد أن من البيت هو بيطرد ريحة نفازة تطرد الحشرات فهو ليه كذا وظيفة وظيفة على الجسد, على الجسد نفسه ووظيفة في القبر وظيفته في القبر أنها تطرد الهوام والدواب اللي ممكن تحفظ في الأرض وتصل إلى الميت وفي الجسم تحفظ الجسد تحفظ المفاصل لأن الميت إذا مات وبقي ساعات بس خمسة ساعات دون تليين للمفاصل تحجرت مفاصله تحجرت المفاصل فيستحب للغاسل قبل ما يبدأ في الغسل يلين مفاصل الميت يلينها ازاي اليد بتبقى متحجرة كده يبدأ يحركها كده حتى لا تتجمد لان لو تجمدت زي الأسمنت كده فيش قوة هتعرفت تايه تحركها فهو يلينها كده لغاية ما يغسله ويكفنه حتى لا تتحجر جثته فوكذلك قدمه مفاصل الركبة والقدم أيضا يلينها حتى يستطيع أن يكون سهل في تكفين لأن المفاصل دي فيها مادة لازجة من رحمة الله عز وجل جعل المفاصل دي مادة لازجة مادة لازجة دي هي اللي بتخليك بتخليكش تحس وانت بتحرك ايدك تحريك اليد ده زي الشحم كده. مش أنت لما بتبقى في العربية ولا في بتشحم المفاصل. تشحم ال ااا اللي كبال عشان الاحتكاك بال لما العجل لما بيحتك بالكبلن بيعايز أو تروس أي ترس انت بتشحمه فالله عز وجل جعلك جعل لك شحم مخصوص في المفاصل. الشحم ده لو ما يجي لك خشونة. وتيجي تحرك إيده كده تحس بألم شديد في إيده كنت بتحركه فالالح الشيء ده بقى اللي هي الشحم ده آه دي بتتجمد إذا مات الإنسان خلاص وظيفته انتهت فبتتجمد والأسف إذا تجمدت ما يستطيع ما فيش قوة يستطيع إن هو تكسر إيده خلاص إيده بقت متيبسة فالالأفضل للإنسان اللي حيغسل يلين المفاصل للميت شوف يا ياخي الواحد الميت ده ممكن كان يكون جبار ولا يكون آآ آآ واخد منصب كبير ومحدش يقدر يكلمه وهكذا دلوقتي أصبح جثة هامدة لا يستطيع أن ينفع نفسه قبل أن ينفع غيره فالله مستعان فالمستحب أن يخسله ثلاث مرات وإن حصل الإنقاء ومستحب أن يجعل في الغسل الأخيرة كفور ثم ينشف الميت ويزيل عنه ما يسرع يشرع إزالته من الأظافر والشعور هو يعني بعض الفقهاء قالوا يستحب له أن ينظفه يعني أصوله ضافره كان شاربه طويل يه... يه... هيأهوله كده كأنه رايح يتجوز بالظبط وبعض الفقهاء قالوا يحلق شعر العانى له وكل ذلك لم لم يرد به الدليل والأفضل أن لا يفعل ذلك إن كان فيه سهولة يعني في الأظافر أو غير ذلك ماشي إنما حلق العنى يكون فيها صعوبة وممكن يؤذي الميت بجرحه ويضفر شعر المرأة هذا أيضا يستحب تضفير شعر المرأة لأن في حديث أم عطية جعلوا شعر المرأة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ضفائر قرن وضفيرتين ويسدل من ورائها وإذا تعذر غسل الميت لعدم وجود الماء أو كان مقطع الجسم بحرق ونحوه فإنه ييمم بالطراب ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل بعد تغسيله بعض الموتى بيبقى محروق لو أنت غسلته يتفتت خلاص بقى الحرق نشف اللحمة فيتفتت لو, انت لو جاء عليه الماء فده ييمم وبعض الناس بيبقى أكل سبع أو أكل قطر بيبقى ده أيضا هذا لا يغسل إن فالمسألة مردودة للمغسل نفسه إن استطاع تغسله تغسل يغسله إن لم يستطع ييممه في واحد سخن بعد رأي الانتخابات والاعتصام كلامه إن شاء الله بعد ال بعد الدرس سأقول لك أقوم بتغسيل الموتى وعندما أبدأ بالغسل أغسل الميت مرة كاملة قبل أن أنجي الميت فهل في ذلك شيء؟ وهل من الواجب أن أبدأ بأن أنجي الميت قبل كل شيء؟ وأيضاً هل عدم إزالة الأظافر إن كانت طويلة فيه شيء؟ لا الأفضل لك أن تنجي الميت قبل تغسيله أول مرة لأن التخسيله أول مرة ده إيه, إيه لازمتها؟ منتها تنجيه تاني هو أنت لما بتيجي تغتسل تغتسل الأول وبعدين تدخل الخلاء وبعدين تغتسل تاني أو تقضي حاجتك؟ لا فالأفضل لك أنك أنت تنجيه الأول وبعد ما تنجيه تغسله وإزالة الأظافر إحنا قلنا إن استطعت ماشي إن لم تستطع فلا بأس. من يتولى الغسل؟ الأفضل أن يتولى غسل الميت من هو أعرف بسنة الغسل من الثقات دي مسألة خطيرة يا إخوانا الإخوة لابد أن تتولى هي تغسيل الميت إخوة تتعلم طريقة التغسيل وتغسل في ناس بتغسل بفلوس وتغسل غلط ودي شغلته ياخد له خمسين جنيه ولا مين جنيه عشان يغسله ويغسله غلط ويكفنه غلط وليس على السنة فالأولى أن يتولى هذا الأمر إخوة درسة وحضر تغسيل كذا مرة يعني يحضر الإخوة هي بتغسل تعلم بعضها عشان الإخوة تبقى عارف. ولا سيما إذا كان من أهله وأقاربه لأن الذين تولوا غسله صلى غسله صلى الله عليه وسلم كانوا من أهله كعلي رضي الله عنه وأول الناس بغسله وصي الذي أوص به أو أوص أن يغسله ثم أبوه ثم جده. أو ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصابته ثم ذو أرحامه ويجب أن يتولى غسل الذكر الرجال والأنثى النساء ويستثنى من ذلك الزوجان فإن لكل واحد منهما غسل الآخر لحديث عائشة رضي الله عنها لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لو متي قبلي لغسلتك وكفنتك وغسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه ولا يغسل شهيد المعركة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يدفنوا في ثيابهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم أو لم يصلى عليهم وكذلك لا يكفن ولا يصلى عليه بل يدفن بثيابه كما في الحديث السابق الشهيد نوعين: شهيد معركة وشهيد آخرة شهيد المعركة نسميه شهيد دنيا وآخرة أما شهيد الآخرة اللي هو من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد والمبطون شهيد والمطعون شهيد والأحديث التي وردت في بقية الشهداء فالعلماء قالوا الشهيد حنأسمه نوعين: شهيد معركة اللي هو قتيل الكفار الذي قتل بأيدي الكفار في معركة فده شهيد لا يصلى عليه ولا يكفن ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين عندما يدفن في مكانه زي قتل أحد لم يدفنوا في مقابر المسلمين إنما دفنوا في أحد فده أحكام الشهيد فالعلماء قالوا اشمعنا الشهيد بالذات اللي يفعل معه ذلك يجوز واحد بيسأل هل يجوز للعقد إذا لم يدخل بزوجته إذا ماتت تغسلها يغسلها، وهو برضو لو مات هي ممكن تغسله مش هي لو ماتت بس هو لو مات كمان هي ممكن تغسله هو يعني بيسأل على نفسه بس ف فايش معنى الشهيد بالذات اللي العلماء اللي, اللي ورد الشرع بعدم تغسيله قال العلماء ان التغسيل والصلاه على الميت وتكفينه كل ذلك يفيد الميت يفيده بايه بأن الصلاة عليه تكثر, أو تكثر بكثرة الذين يصلون عليه تكثر حسناته وتبقى سبب للرحمة وارتفع درجاته ويكثر النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن شاهد مئة من المسلمين على جنازة فهي كما قالوا إن شاهدوا بخير فهو خير وإن شاهدوا بشر فهو شر فمعنى كده ان الصلاة على الميت تفيد الميت وترفع من درجاته ولذلك احنا نريد تكثير الصلاة على الأموات لو واحد مات نكثر الصلاة عليه نحشد الصلاة عليه حتى نفيده وأحيانا كان معنى خطر في في بالي كان أب يؤذي ابنه بسبب الالتزام ابنه التزم والتحق وأبو ده يعارضه معارضة شديدة درجة أنه كان بطرده من البيت وما كانش يديله مصروف ولا أكل ويقول له لا تقطع علاقتك بالناس اللي انت ماشي معاهم دولت وتحلق دانك ولا انت لابني ولا عرفك فالمهم الابن صبر وعلى أذى أبيه فأبوه في يوم مات فلما مات فحضرت الجنازة وجدت أكثر الحاضرين على هذا الميت من اللي هو كان بكرهه وكانوا من الإخوة اللي هم مش عايزين صحبه هم كانوا أنفع ليه منه منه ليهم يعني هما نفعوه ان هما احتشدوا علشان خاطر يجوا يصلوا عليه يرفعوا درجاته فمعنى عظيم معنى عظيم ان الناس بتحب بعضها حتى لو ماتوا نحبهم حتى لو ماتوا هذا رجل يؤذيني في حياتي انما دي اخيرة ما فيهاش هزار دينار وانا لا ارض له النار حتى لو اذاني في الدنيا حسناتي حقوتها منه يوم الايامة دي حاجة خلصانة انما هو بقى ابقى حريص على نفعه أبقى حريص على نفسه على نفعه في الآخرة فالمعنى ده لازم يبقى موجود عند الناس إن المسلمين إذا مات أنا أبقى حرص أن أنقزه من النار أروح أدعيله وأخلص له في الدعاء فهذا معنى عظيم فالشهيد لا يحتاج إلى هذا المعنى الشهيد إذا قتل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين لأن هذا حق الآدمي إنما حقوق الله الله عز وجل يغفر له اشمعنا الشهيد اشمعنا شهيد المعركة بالذات شهيد المعركة قتل من أجل أن تكون كلمة الله العليا فأراد رفع كلمة الله في الدنيا فرفعه الله في الآخرة بجزاء بما فعل في حد في أعز من النفس للإنسان لا لا يوجد في هذه الدنيا أعز من النفس وشرعا وعرفا وعقلا لو الإنسان جعان ومعهوش غير أكل واحد بس يأكل نفسه فهذه النفس التي هو حريص عليها في الدنيا بذلها لله عز وجل لتكون كلمة الله العليا وده هيقودنا لمسألة خطيرة وهو بعض الناس بتقتل في الهوكد تقتل نفسه بدون سبب يعني مثلا إحصائية السنة اللي فاتت في حوادث القتل في السيارات في الدول العربية 26 ألف قتيل مسلم بسبب حوادث السيارات وأغلبهم من الشباب ده لو الدول العربية كلها دخلت حرب مش هيطلعوا في 26 ألف قتيل والله لو 26 ألف دول قتلوا على أبواب القدس لا لفتحت البيت المقدس من زمان ده بيتقتل في إيه بقى؟ عربية مشية سرعة تجاوز السرعة ها؟ أو التفحيط في شباب الخليج كل ده تحس ان هو يعني ذهبت نفسه هباءا منثورا كده بدل ما تذهب تذهب نفسه في معركة ضد الكفار ينصر بها الإسلام نفسه عزيزة نفس المؤمن عزيزة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قتل دم امرئ مسلم أهون عند الله من ايه من زوال الدنيا وما فيها ف المسلم نفسه عزيز عند الله. العكس لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل نفس من إراقة دم مسلم أو قتل نفس مسلمة. يعني زوال الدنيا وما فيها أهون عند الله من قتل نفس مؤمن أو قتل نفس مؤمنة. فهذه النفس عزيزة عند الله عز وجل ومن أجل أن هذا الرجل قتل نفسه في سبيل رفعة الدين فرفعه الله عز وجل في الآخرة وكأن الناس لا ينفعونه شيئا خلاص الله عز وجل هو الذي أعطاه هذا الأمر وأنه رفع درجاته وغفر له فالصلاة معتش لها لزمة ولا التخسيل ولا التكفين ولا الأمر ده خلاص ارتفع درجاته ولذلك في معنى أيضا بيقول ليه الماشي بيمشي أمام الجنازة والراكب خلفها الماشي يمشي أمام الجنازة تشفعاً لها كالشفيع يمشي أمام المشفوع له لو واحد عامل غلطة في مدرسة لو أنت ابنك ضرب مدرس وبعدين جاء المدير لك علشان خاطر تذهب إليه وتكلمه أو الابن فعل أي شيء من الذي يدخل أولاً أنت أم الابن الابن عامل زنب ده المفروض يقف ضرة وإنت تخش له عند المدير فالعلماء قالوا هذا هو المعنى إن المسلم يشفع للميت فيكون أمامه في الجنازة يقدمه أمام يتقدم في الجنازة وحتى يدفنه فيكون شفيعا له ويدعو له هذا كل ذا من باب الشفاعة التشفع له والدعاء له والترحم له طيب السقط أو السقط السقط اسم السقط أو السقط أو السقط, السقط السين مسلسة الضم أو الكسر أو الفتحة والراجب خلفها تأدبا تأدبا مع الجنازة يعني وهو الولد يسقط من بطن أمه قبل تمامه اللي هو الإجهاض يعني ذكرا كان أو أنثى إذا بلغ أربعة أشهر غسل وكفن وصلي عليه لأنه بعد أربعة أشهر يكون إنسانا السقط حكمه إيه؟ العلماء قالوا السقط ليه حكمين؟ الحكم الأول أن يسقط قبل أربعة أشهر فهذا ليس له أي أحكام يلف في خرقة ويدفن ده عبارة عن لحمة وسقطت ولا ينفخ فيها الروح طب لو لو سقط بعد أربع أشهر ده بقى إيه؟ يستحب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه يستحب طب يستحب ليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل الاستهلال اللي هو أن يولد حياً ده اسمه الاستهلال لو ولد ميتا يبقى مليش أحكاة لو ولد حياً يبقى ليه أحكاة فأنا بعرف الحياة من الموت بعد أن يولد يستهل يستهل صارخاً اللي هو أول ما الولد يتولد بأم جاي صارخ صارخة الحياة الصارخة دي بتنفتح منه جهاز التنفس ويبدأ بأول نفس يستنشقه في حياته يبدأ بصرخة، وكذلك آخر نفس يخرج من حياته ينتهي بتقوى وصرخ، فالحياة الم... الناس كلها في دنق وفي كبد كما قال الله عز وجل، فالمقصود يعني ان الإنسان إذا ولد ميتا سقط إذا ولد ميتا يستحب تغسيله يستحب، فطردنا دوفن دون تغسيل. هذا يعني على الراجح هو ليس فيه شيء ميت بينزل ميت لا يستحب يستحب يستحب يعني لو إن السقط نزل بعد أربع شهور ميت ده لا على يعني يستحب الصلاة عليه يستحب مش واجب الصلاة عليه والتغسيل والتكفين طب لو لو تولد مستهل صارخا وبعدين مات ده بقى يجب إن إحنا بقى إنسان حي ليه؟ لأن السقط ده لو تولد مش مش حيرس ولا يورس اللي هو ولد ميتا ده مالوش أي حكم من أحكام الحياة مسألة الثالثة حكم تكفينه هو كيفيته. نعم لا السقط اللي هو ولد ميتا ده لا يورس ده يرث آه آه يعني لو فرضنا مثال مسألة مثلا أب مات في حياة في وابنه جنين وبعدين الولد ده مات نزل مستهل صارخا ومات استهل صارخا ورث من أبوه مات أخوته يورثوه ماشي وتكفينه واجب لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته وكفنوه في ثوبين والواجب ستر جميع البدن فإن لم يوجد إلا ثوب قصير لا يكفي لجميع البدن غطى رأسه غطي رأسه وجعل على رجليه شيء من الإذخر لقول خذباب في قصة تكفين مصعب بن عمير رضي الله عنه فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر مصعب بن عمير من أول المسلمين والمهاجرين وله قصة كان من أغنى فتى في قريش وترك هذا الغنى وهو السبب في إسلام أهل المدينة كلهم يعني هو لما ذهب كان في 12 مسلم بس في المدينة راح عشان يعلمهم القرآن والسنة فتكلم مع بقية سيد بن الحضير وسعد بن عبادة وسعد بن معاذ لما تكلم معهم اقتنعوا بالإسلام وأسلموا وأسلم أهل المدينة كلهم فكان له الفضل في إسلام أهل المدينة ونصرة الإسلام بعد ذلك من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فكان له مصعب كان له فضل كبير في ذلك ولا يغطى رأس المحرم الذكر لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تتخمر رأسه ويكون ذلك بثوب لا يصف البشرة ساترا ويجب أن يكون من بلبوس مثله لأنه لا إجحاف على الميت ولا على ورثته والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيصر على شقه الأيمن ثم طرفه الأيمن على الأيصر ثم الثانية ثم الثالثة ثم يجعل الزائد عند رأسه ثم يعقد فلو كان الزائد أكثر جعل عند قدميه كذلك ويعقد فإن ذلك أثبت للكفن صفة التكفين بعد ما يغسل الميت هيضع الثوب تحته ثلاث طبقات من الثوب الأبيض تحت الميت ويكون هذا الثوب عرضه عرضين مش عرض واحد عرضين ويوضع هو في نصفها ثم يؤخذ الطرف الأول من الطبقة الأولى من الجانب الأيصر يوضع تحت جانبه الأيمن والجانب الأيمن يوضع تحت جانبه الأيصر لا هو هنا يرد طرف العليا من الجانب الأيصر على شق الأيمن واليمين الأول من أخذ الشمال أخذها تحت اليمين وبعدين باخد اليمين تحت الشمال وبعدين الطبقة الثانية أخذها الشمال تحت اليمين وبعدين يمين تحت الشمال، الطبقة الثالثة يمين، يعني لو كان حي مش عارف يطلع. وبعدين يعقد يعقد من، لو كان فيه طرف طبعا أنا بزود يعني هو الماي يطوله متر ونص مثلا بخلي الطول مترين بيبقى فيه نص متر زيادة عشان أستطيع أن أعقد طرفه من الرأس ومن القدم حتى لا ينفلت الكفن. لقول عائشة كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث أثواب بيض سحولية أو سحولية لاثنين جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامه وأدرج فيها إدراج السحولية جمع سحل وهو الثوب الأبيض النقي لا يكون إلا من قطن قطن ألطص بالميت رق لاأ يعني ويروى بالفتح وقول النبي صلى الله عليه وسلم ألبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم أفضل الألوان في الثوب هو الأبيض في ناس بتحتر ويقول لك إن اللون ده يليق عليا ولا ما يليش عليه هو البياض النبي صلى الله عليه وسلم مدحه البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم والأنثى تكفن في خمسة أثواب من قط إزار وخمار وقميص ولفافتين الإزار اللي هو زي المحرم ما بيلبسه كده زي الجيبة كده وخمار لرأسها وقميص يعني قميص لها بيلبس زي الجلبية كده وبعد كده تلف فيه لففتين هو فيه ده قول الجمهور إنما الشيخ الألباني بيقول الحديث فيها ضعيف ويرض فيها كرجل فالقياس المرأة مستورة المرأة فيها مزيد من الستر يعني فلا بأس لفعل ذلك يعني الأفضل أنه يفعل ذلك مزيد من الستر لذان مش الله أكبر الله والصبي في ثوب واحد ويباح في الصغيرة في قميص ولفافتين. الصلاة على الميت حكمها ودليل ذلك. الصلاة على الميت فرض كفاية. إذا فعلها البعض سقط الإثم عن الباقين. ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم في من مات وعليه دين صلوا على صاحبكم. وقوله صلى الله عليه وسلم يوم موت يوم موت النجاشي إن أخا إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا فصلوا عليه مسألة الخامسة شروط الصلاة على الميت وأركانها وسننها شروطها وشروطها كالآتي النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة لأنها من الصلوات وحضور الميت بين يدي المصلي إن كان بالبلد وإسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب العذر. نفس شروط الصلاة العادية هي نفس هي هي شروط الصلاة صلاة الجنازة أركانها كالآتي القيام من قادر في فرضها لأنها صلاة وجب القيام فيها كالمفروضة ده أول ركن القيام ثاني ركن التكبيرات الأربع لأن النبي كبر على النجاشي أربعا ثالث ركن قراءة الفاتحة لعموم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بهم القرآن رابع ركم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وخامس ركن الدعاء للميت لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء سادس السلام لعموم حديث وتحليلها التسليم والترتيب بين الأركان دل سبع فلا يقدم ركنا على الآخر سننها رفع اليدين مع كل تكبيرة وديت زي صلاة العيد كده الراجح نوى لا يرفع لأن الحديث فيها ضعيف لا يرفع والأمر فيها يسير يعني الرفع وعدمه الخلاف فيها سائخ والاستعاذة قبل القراءة وأن يدعو لنفسه وللمسلمين والإصرار بالقراءة دي من السنن وقت الصلاة على الميت وفضلها وكيفيته وقتها وقت الصلاة على الميت يبدأ بعد تغسيله وتكفينه وتجهيزه إن كان حاضرا أو بلوغ خبر وفاته إن كان غائبا دي الصلاة على الغائب الجمهور بيجوزوا صلاة الغائب وبعض أهل العلم وضع منحة مطلقاً وبعضهم وضع عليها شروط والمذهب الحنابلة أنها جائزة مطلقا وفضلها قال صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيرات ومن شهدها حتى تدفن فله قيراتان قيل وما القرات قال مثل الجبلين العظيمين يبقى اتباع الجنازة له حالات يصلي عليها دي اول حالة يشهدها دي ثاني حاجة يشهدها يعني بعد الصلاة و يتبعها حتى تدفن دي ثلاث حيرة الأفضل بقى من كل ده أنه بعد ذلك يقف بعد بعد أن تدفن يدعو لها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ادعو لأخاكم فإنه الآن يسأل فبعد دفنها يستحب للمرء أن يستقبل القبلة ويدعو في سره في سره لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو والناس تؤمن طب فرضنا واحد دعا والناس أمنت هل هذا من الخطأ أو من المبالغة الأفضل تركها وينفع لها جائز الشيخ بن عثمين له فتوى في جواز ذلك الأمر فيها أمر واسع يعني. بعض الإخوة يشددوا ولكن الأفضل هو الدعاء في السر لأن هذا هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كيفيتها يقوم الإمام والمنفرد عند رأس الرجل ووسط المرأة لو كان فيه الميت رجل بقى بي الإمام بيقف عند رأس الرجل ولو كانت امرأة يقف عند وسط المرأة لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم في رواه عنه أنس رضي الله عنه عديد صحيح ثم يكبر للإحرام ويتعوذ بعد التكبير ثم يسمي ثم يقرأ الفاتحة سرا ولو كان ذلك بالليل ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي في التشهد ثم يكبر ويدعو للميت بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنه قوله اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفيه على الإيمان اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقف الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه بس دار الرجل المرأة ما تقولش زوجا خيرا من زوجه لأن هي زوجها هو من كان في الدنيا وزوجا خيرا من زوجه إذا كان رجل وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو عذاب النار وإن كان الميت صغيرا قل اللهم اجعله سلفا لوالديه وفرطا وأجره الأثر دي أخوين تحفص لأن ده أفضل ما تدعو به الميت بدل ما أنت تخترع دعاء من عندك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء للميت ده أفضل الأدعية وإن كان الميت صغيرا ثم يكبر ويقف بعدها قليلا وإن دعا بما تيسر فحسن كان يقول اللهم لا, ترحمنا اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه وإن سلم تسليمتين فلا بأس به لا أفضل أن يسلم تسليمة واحدة عن اليمين آه ومن فاته بعد الصلاة دخل مع الإمام وإذا سلم قضى ما فاته على صفته ده بقى واحد جاي يتأخر ووجد الإمام كبر تكبرتين يعمل إيه؟ هيدخل مع الإمام ويقضي بعد ما الإمام يخلص أو ما الإمام سلم يبقى يكبر تقبرتين التقبيرة الأولى طب هيدخل على ترتيب الإمام ولا على ترتيب نفسه هو مخير بقى مخير لو عارف إن الإمام في الر في في يدخل على ترتيب الإمام فبرنا داخل مش عارف الإمام في في في التقبيرة يدخل على ترتيب نفسه ثم بعد ذلك يعيد هو مخير من ذلك الأمر فيها يسير يعني ومن فاتته الصلاة قبل الدفن فله أن يصلي على القبر أحيانا بعض الناس بتيجي متأخر فلما يدفن يجمع له مجموعة ويصلوا عليه مرة أخرى على القبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد امرأة لم نعرف اسمها ولم نعرف صفتها امرأة كانت تقم المسجد كل لما تلاقيه كل لما تلاقي المسجد فيها قمامة أو فيه بعض القذرات كانت بتدخل وتجيب المقشة وتكنسه وتمشي فالصحابة عرفنها فذات يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما فلم يجدها فسأل عنها أين هي قالت قالوا إنها ماتت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا أذنتموني يعني هل لا أعلمنتموني أنها ماتت فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى على قبرها ده دليل على إن تنظيف المساجد من أفضل الأعمال هذا الكلام موجه لبعض الاخوة اللي في الاعتكاف تبص تلاقي هو قاعد المسجد مش عايز يكنسه حتى ولا عايز يساعد الاخوة اللي بتكنس وبعض الاخوات برضو تيجي الدرس تيجيب معها اكل وتوسخ المسجد وتسيب المسجد مش نظيف وتسيبه وتمشي يجي بقى في النمر والحشرات ويجي بقى الناس تصلي ما تعرفش تصلي من هذه يا اخوانا تنظيف المساجد وكنس المساجد من افضل القربات الى الله عز وجل قال هذه المرأة لم نعرف اسمها والنبي صلى الله عليه وسلم سأله عنها لما افتقدها وذهب إلى قبرها فصلى عليها. أن عارفين حد من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عمل مع كذا؟ مفيش. هو أم سعد لما ماتت كما في بعض الأثر إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد شهر صلى عليه. ده بعض الأثر اللي هي اللي وردت يعني. إنما اللي مرأة ذي النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا موني؟ يعني لما ماتت ليه ما قلت ليش هم ظنوا أن المرأة لم يهتم بها النبي صل الله عليه وسلم فصلوا عليها هم ولم يخبروا النبي صل الله عليه وسلم بأمرها ظنا منهم أن أمرها هين ولكن النبي صل الله عليه وسلم ذهب إلى قبرها وصلى عليه آه يجعل القبر بينه وبين قبره القبلة لما يجي صلى في القبر هيجعله بينه قبر طفرنا أن القبر هو مخاير بين يا يخلي القبر مش قدامه على جنبه اليمين يرجع إلى آخر قبر خالص ويبقى في مسافة بينه بين القبر اللي فيه ميت وبينه قبور هو مخاير بين دي ودي يصلي جنبه جنب القبر ويكون قدامه بس على يمين أو يرجع وراء خالص ويخليه قدامه بس المقابر كلها قدامه ويصلي على الغائب عن البلد عند العلم بوفاته ولو بشهر أو أكثر ويصلي على السقط إذا تم له أربعة أشهر فأكثر وإن كان أقل من ذلك فلا يصلى عليه حمل الجنازة والسير بها دي إن شاء الله نأجلها للمرة القادمة وأقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم الله رب